تم من نورا منصوراه منصوراه بالذان من ولرقا نجم الخلافه يرقا والله تم من نورا ما صورة، ما صورة. من نجم مدحوره يا العالم كله والتموا ضد الدوله تمتد وتبقى بالله والله تم منوره منصوره منصوره يا اهل المجلس ذليتوا حكم الله ورديتوا بالكافر استنجدتوا مرتدين اغلبتوا سيارات رجعتوا ممكارات خليتو والردة ورتديت وش باقي ما سويته كفره يلزم تغييره مرسوره مرسوره يهل المجلس جليت حكم الله رديت بالكافر استمجدت مرتده وأطلقته سياراته رجعته منكرته خليتو والمبدأ ورتجيته وش باقي ما سويته كفهو يلزم تغييره منصوره مصورة والدولة بحلا جمة ست شهور أكبر همه بالسكين وبالدقمه هننها الطغوت وجراء مصورة مصورة والدولة بحلا جمة ست شهور أكبر همة بالسكين وبالدقمه ننهط الطاغوت وجوره منصورها منصورها يا قاعد الله عندنا يستبدل من يخذلنا والخاطر ماهو في يا قاعد الله يستبدل من يخذلنا يرقا من فيها الخيره منصوراه من فدانوا للرقا تطربوا للس نجم نجبر خيلا فيرقا وجيوشكم مدحوره منصوراه منصوراه والله تم منورا منصوراه منصوراه تخرويل يلزم تغيرا منصوراه منصوراه يرقا من فيها الخيره منصوراه منصوراه Mansura, Mansura, Rasfan amkam, Mansura, Mansura, Mansura, Mansura, Yum yatta go to